بسم الله الرحمن الرحيم الحق ما الحاقه وما ادراك ما كذبت ثمود وعد فأما ثبود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر آتية سخرها عليهم سبع ليالي وثمانية أيام خسوما فترى القوم فيها صرعا تأنهم أعجاز نخل طاوية فهل ترى لهم من باقية وجاء فرعون ومن قبله والمن تفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لكم تذكرة وتعيها أذن واعية فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكتا واحدة فيومئذ مباشرة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 يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أمقرأوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابية فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية قلوا واشربوا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 يا ليت كانت القاضيه ما اغنى عني ماليا هلك عني سلطانيه خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة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 ولا طعام إلا من لا يأكله إلا الخاطئون فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول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 في العالم ولو تقول علينا بعض الاقاويل لاخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منهم الوثين فما منكم من أحد عنه حاجزين وَإِنَّهُ لَتَذْهِرَةٌ مِنْ الْمُتَّقِينَ وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مكذبين مُكْذِبِينَ وَإِنَّهُ على عَلَى الْكَافِرِينَ